وَأَن تَقُوْمَ يَوْمَ لَا تَدْخُلُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يَخُذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ